Book two. Twelve. Thirty. Thirty. restaurant to. Fil matam Ithnin. Fi al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 Jeg vil gerne have et glas rødvin. Orido kase ahmar. Min fadlak, kase nabith ahmar. Jeg vil gerne have et glas hvidvin. Orido kase nabith abyad. Min fadlak, kase nabith abyad. Jeg vil gerne have en flaske champagne. أريد قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. Can هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ Can هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ <تصفيق> أريد شيئا بدون لحم من فضلك شيء بدون لحم <تصفيق> <تصفيق> أريد طبقة خضروات مشكلة من فضلك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 لا يعجبني طعمه ماءن اركولد الطعام بارد الطعام بارد دي ها يا ايكه بيستلت لم اطلب هذا ما طلبت هذا <تصفيق> .de for at se bøgerne og for at downloade den sidste nye version.